بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اله بعد وعلى ان رحمه الله تعالى عمر بن رحمه الله تعالى الحسن ابن خسمن المرادي رحمه الله قال المعنى الحادي عشر اي من معاني الباء اي من معاني الباء اي من معاني الباء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 وهو صاحب كتاب مشكل القرآن تأويل مشكل القرآن وصاحب كتاب تأويل مقترح الحديث قال وقال به القتبي قال القتبي قال القتبي قال ابن لك استدل على ذلك القرية تعالى اشرب بها عباد الله أي منها وقال الشاعر من ماء البحر أي من ماء البحر ثم ترفعت متى لقيك وخضر اللَّهُنَّ نيهك متى هنا بمعنى من متى هنا اتت حرف على لغه عقيل على لغة عقيل شددا وهذا البيت لابي ذئاب الهدلي قال وبقول الاخر وهو اما عمر بن ابي ربيعه قال فلثم انتفاها آخرا من قرونها شرب النزيف برد ماء الحشرك اي من برد ماء الحشرك شاهد شرب النزيف والنزيف العطشان والحشرك نقرة في الجبل قال ووجعنا قوم من ذلك الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وجعلها قوم زائدة وجعلها قوم العصاق على الأصل وقال بعضهم انها بالاستعانة فإن مسح يتعدى إلى محول بنفسه وهو المزال عنه وإلى آخر بحر القرى وهو المزيل قال فيكن تقدير الكاثة ويكن تقدير الآية فمسحوا ايديكم برؤوسكم ولم تل الباة تبعيد عندما تبتيها إلا مع الفعل المتعدي وقد أنكرا قوما منها ابن جني ورود باء التبعيد وتأول مستدلة به مثل ذلك على التضمين قال ابن مالك الأقوى التضمين شربنا معنا, رويع معنا روينا وعين يشرب بها عباد الله اي يروى بها عباد الله شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي أي شرب النزيف يعني ريو ورأي النزيف ورأي العطشان، ومسح برؤوسكم الصيحة من البلد الإصحاق أي ألصق المسح ألصق أيديكم بالمسح برؤوسكم قال وقال سمخر البف الاياك البفي شربت الماء بالعسل قالها ما انا معه قال والمعنى يشرب بها عباد الله الحمراء قالوا اثر بعضهم اثر بعضهم كلام لجني وقال شهادة عن النفي شهادة عن نفي وهي غير مقبولة قال وأجيب بأن الشهادة على النفي ثلاثة أقسام مع ما نحو إن العرب لم تنصب الفاعل هذا تقسيم يعتبر يوم قلل التقسيمات وأظني عن استقراء صحيح نحو ليس في كلام العرب اسم نتمكن آخره واو لازمة قبلها ضمة لا يوجد في كلام العرب اسم معرب مرتجل آخره واه لنقم هذا استقرا صحيح وش وشا قالوا غير غير من الحصرة نحو لم يطلق زيد إمرأته من غير دليل هذا هو المردود وكلام كني من, من الثاني لأنه شديد الاطراء على شأن العرب الكلام معه استقر صحيح سلام هاي استقراء صحيح اه صحيح من هذا كله غرود الماء البانث التبعيض يعني شيء نادر واه منها قره تعالى عافون منه بيت الشاعر ببرد ماء الحشر جاء من ما من برد ماء الحشر وشربنا البحر أي منهم وعلى بعضهم كلام لشني وقال شهادة نفي أيه قرانه والشهادة نهى ثلاث قسم قال ثانية عشر القسم نحب الله لا فعلنا وهي اصل حروف القسم قوله حروف القسم تجوز يعني من باب إطلاق يعني جمع الكثره على جمع القله وقلة فهي ماذا احرف احرف على وزن فعل لم تتجاوز لم تزيد على يعني ليست 11 عشر فاكثر فان ما كان جمع قله يجمع على فعل وأما في العقول فهي جمع كثرة، لكن هذا من باب التجاوز من باب الاشتهار يعني يقرب من قول، يقرب من قول العلماء العلم بالغلبة. قال على أصل حروف القسم ولا أقرب أحرف، ولذلك في الظلاء ولذلك فضلت، فضلت يعني زادت وكان لها مزية. فضلت سائر حروف, حروف سائر حروفه بثلاثة امور يعني بمعنى طالت عليها طالت سائر حروف القسم وفضلت عليها وفاقت فاقت سائر احرف القسم بثلاثة أمور أحدها أنها لا يجب حذف الفعل معها لا يجب حذف الفعل معها أي فعل القسم فعل القسم لا يجب بل يجوز أظهاره نحو أقسم بالله والثاني أقسم بالله أصحى أقول بالله والذي بالله لا فعلنا كذا قال و نحن اقسم بالله اقسم بالله لا فعلنا كذا والثاني انها تدخل على المضمر نحبك بك لا فعلنا بك اي يا ربي بك اي يا ربي لا فعلنا بك أي يا ربي لا فعلنا لا فعلنا قال نحن بك لا والثالث أنها تستعمل في الطلب في الطلب وغيره والمثال الذي مثل به ابن عثيمين كثيرا ما يمثل به الله ربي به احلف لا يصخرن المسلمين أو بك يا ربي لا فعلنا <تصفيق> قال نحن بك لا <تصفيق> عدم إرادة الروبية بالكاف انا احتمال احتمال الاولى تقدم ذكر للمخاطب ويقصد به الله سبحانه الله واسع انها استعمل في الطلب وغيره بخلاف سائر حروفه اي بقيه حروفه فان الفعل معه لا يظهر ولا تقر المضمر واستعمل في الطلب وزاد بعضهم رابعا وهو أن الباة تكون قارة في القسم وغيره يعيث القسم وغير القسم حرف عام قال بخلافه أو القسم وتائه فانهما لا تقراني إلا في القسم فهو حروف خاصة بمعنى من الحروف الخاصة بمعنى معين وهو القسم وثال القسم قلت شاركوا في هذا بعض بعض بعض حروف القسم كلام كلام عندما جعلها ماذا يعني لام القسم وهي الواقع في قام قسم قوله هو كلام الواقع في قام القسم سلام القسم أي وقعت في جوابه لا أن القسم حصل بها هذا قال الثالث أن تكون الثالث قال الثالث عشر أن تكون بمعنى الى نحو قوله تعالى وقد أحسن وقد احسن بي أي إلي وأول على تضمين احسن معنى لطفه بي على معنى لطفه لطفه بي قال تنبيه التنبيه لغه الاقامه واصطلاحا له معاني منها الاعلام بهيئه جديده والاعلام بتصل المعلم اجمالا ما قبله والاعلام مطلقا قال تنبيه رد كثير من المحققين سائر معاني الباء إلى معنى الالصام لم يذكر سيبويه الا هذا المعنى كما ذكر سيبويه جعله معنى لا يفارقها لانه الاصل وقد ينكر معه معان اخر واستبعد بعضهم ذلك وقال الصحيح التنويع وما تقدم من نيابه الباء عن غيرها من حروف الجر جال على ذهب الكوفيين ومن في أن حرف القرق قد ينب بعضها عن بعض مذهب اهل الكرفة التناوب ومذهب اهل بسطة التضمين وعلى مذهب البصريين ابقاء الحرف على موضعه على موضعه الأول إما بتأويل إن يقبله اللفظ أو بتضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف التضمين قل الشيخ الإسلام تيمية هو أبلغ التضمين أبلغ من التناوب هذا وما لا يمكن فيه فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل الشدود الاستعمال وذهب صاحب رص المباني هو المالقي المالقي صاحب رص المباني وهو أصل ماذا؟ أصل القلداني وما أخذه أصل القلداني وما أخذه قال و ذهب و ذهب المالقي من مالقه بلده بالأندلس قال و ذكر صاحب الرسول في معاني الباء ثلاثه معان لا تحقيق في ذكرها لا تحقيق في ذكرها أي لم يفحصها و يحققها ينظر فيها يعني النظر الفاحص المحقق المدقق. قال وهي السؤال نحو سأل سالم بأذاب الواقع، والصاب ما بعد سأل ماذا يكون معنى الفاء؟ معنى عن ما نعم؟ فسأل خبيرا، سأل عنه خبيرا. سأل سالم بأذاب الواقع عن ذاب الواقع، والتعجب انه أحسن بزيد والصاب أن الفاء الملازم إحدى أن الباء في أسلوب التعجب دائما ماذا زائدة دائما زائدة الباء في أساليب التعجب دائما زائدة قاعدة من القواعد قالوا التعجب نحو أحسن بزيد قالوا ولا يصح أن تكون هذه الباء زائدة إلا يسأل معناها ويخرج الكلام عن التعجب نقول هي زائدة لازمة زائدة ماذا لازمة ليس معنى يعني عدم صحة اللحظ بدونها أنها ليست زائدة زائدة في الحكم زائدة في الحكم زائدة لازم كسير زيادة اللواجبة قال ويخرج ويخرج الكلام عن تعجبي والتشبيه نحن لقيت به العسد وقعت به الهلاله وصاب أن هذه البتل ترجع على معاني السابية تلقي على معاني المقابلة تلقي على المعاني الأخرى التي مرت قلت أما البال التي بعد السؤال فهي بمعنى عن مسأتي يعني, يعني ترجيح المراد في في هذه المسائل قلت أما الباء التي بعد السؤال فهي بمعنى عن عند قوم البسويتي عند آخرين كما تقدم والسؤال مستفاد من الفعل لا منها انه سأل سائل مستفاد من سأل وأيضا سائل اسم فاعل وأيضا فاسأل به خبيرة فسأل فعل أمر قال وأما باء التعقف فيها مذهبان أشهرها أنها زائده وهذا مذهب أكثر النحويين وهذا مذهب أكثر, أكثر النحويين ثم اختلف هؤلاء فذهب سيبويه وجمهور المصريين إلى أنها زائدة مع الفاعل مثلها في كفى بالله شهيدة وذهب الفراء قال السيبويه عمر بن عثان بن القفر حمزياد قال أزدقائك وهذا إبراهيم السري أبو إسحاق في عسان 11-300 إجرية قالوا من قال بقولهما إلى أنها زائدة مع المحول وجعل فاعل أحسن ضمير المخاطم وكذلك قال ابن كيسان لكنه جعل الفاعل ضمير الحسن كانه قال أحسن إلى حسن بزيد أي به. والمذهب الثاني ان أحد التعديل وليس في زائدة في أحسن للصيرولة وهو أمر للسبب أو للشخص على ما تقدم من القولين واجهزه مخسريه وصلاه ان تكون للتعديه وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه المساله وقد بسطوه بغيره اي في, في شرح التسهيل وما كان من بابه والصواب ان الماء زائده وانما بعدها فاعل هذا على القول الراجح نسألها. قال واما البافي لقيت به الاسد وواجهت به الهلاله فهي عند التحقيق باء السبب والمعنى لقيت بسبب لقيه الاسد وواجهت بسبب مواجهته الهلاله وهي كالبافي قولهم لئن سالت هلالا لتسالن به البحر هذا غرض بلاغي من علم بديع قال وهذا من باب التقريب وهو ينتزع هذا يعني موضوع بلاغي سمى التقريب قال وهو ينتزع من أمر ذي صفة من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه وهو من أبواب علم البديع من أبواب علم البديع لئن سألت فلان الذي النبي البحر أي انتزاع يعني صفة من الإنسان أو من الإنسان العالم الذي يسأل صفة من صفات البحر الذي هو الكرم الذي هو الكرم طيب قال وأما البعض زائده فتقوم في ست مواضع هذا موضوع جميل هم متى تاتي قال الاول الفاعل وزيادتها معه ثلاثه اضرب أي اقسام لازمه وجائزه في الاختيار وارده في الاضطرار فاللازمه في فعل افعل في التعجب على مذهب سيبويه على مذهب وجمهور المصريين الوصريين وهي لازمه يضر على مذهب من جعلها زائده مع المحولي ومع المحولي ولا يجوز حذفها على المذهبين الا مع ان كقول الشاعر وقال نبي المسلمين تقدموا وأحب إلينا أن تكون المقدمة أي بأن تكون المقدمة بأن تكون المقدمة وحذف حرف الجر قبل الحرف المصدري مطرد مضطرد في سته مواضع قال في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعز علي أبا اليقظان ان اراك صريعا مجدلا خلافا لصاحب النهايه ان اراك يبي ان اراك في قوله ان حذف الباء من ان و في التعجب لا يجوز قال ابن مالك ولو اضطر شاعر إلى حذف الباء المصاحبة غير أن لزمه أن يرفع وعلى قول الفراء لزمه النصب وحذف الحرف المصدر حذف الباء أو حذف الجار عموما حذف الجار قبل الحرف المصدري مضطرد مضطرد في قواعد عده سيد قواعد يضطل فيها قال والجائزة الاختيار في فاعل كفى بمعنى حسب بمعنى حسب قال نحو كفى بالله شهيدة قال أبو جعفر بن الزبير الغرناطي أحمد بن إبراهيم الثقه الغرناطي من غرناطة بلده الأندلس تغفية سنة الثمانين وسبعمائة قال فإن كان في قال فإن, فان كان بمعنى وقاء يعني ان كان بمعنى حسب قال وان كان بمعنى وقاء لم في فاعله نحو وكفى الله المؤمنين القتال اي وقاهم وقاهم القتال فكفى تاتي بمعنى وقاء وتاتي بمعنى حسب فان كانت بحسب زيادة الباء فيها و ان كان بمعنى وقع لم تزل في فاعل كفى قالوا و بن السراج في كفى بالله وجه آخر وهو هو ان يكون فاعله ضمير المصدر المفهوم من كفى اي كفى هو اي الاكتفاء ورد بأن بان الباع على هذا ليس لها في الله و تتعلق به للضمير الضمير والمصدر لا يعمل للظرن المصدر لا يعمل مضمرا شروط عمل المصدر ألا يكون ماذا مضمرا يعمل كفعل المصدر بشرطان يكون أفردا ظاهرا مكبرا ظاهرا قال قلت وإلى آخر شروط المصدر الثمانية شروط عمل المصدر الثمانية من هذه الشروط ألا يعمل مضمرا لا بد أن يكون ظاهرا يعمل, بشرطاً يعمل, يعمل بشرطاً آه بشرط، آه يعمل ااا يعمل بشرط المصدراً بشرط اعمل يعمل كفعلاً يعمل كفعلاً مصدرا بشرط ان يكون فردا ظاهرا كبراً إلى آخر شرط المصدر الذي نظمه السجعي. قالوا المصدر لأعمل الظرق قلت قد ذهب بعضهم إلى قواز إعمالهم المرد وهو مذهب الكوفيين واجهز ابن جني والرماني الرماني علي بن عيسى اسمه علي بن عيسى كنتو أبو الحسن توفي بغداس سنة 84-300 قال قال ابن قلني هو ماذا عثمان ومسوأ به فلا بالله الرومية أكني بالكاف لكن من عادة الترجمه العربية إذا عرّب بالاسم وقبله كاف مكسورة إذا كانت النون قبلها كاف مكسورة ماذا تقلب عند العرب عند التعريف إلى جيم إلى جيم فاصل ابن كيني أصلا ابن كني يعني اسم رومي استمرون بالله اا الروم ثم لما ترجموا الكيف المكسوره بعدها نون ماذا ينطقها العربي الذي يعربها انطقها جيم باشا عثمان قال ان يعمل في المجرور او عكسنا هنا الروماني ان يعمل في المجرور وحكي عن الفارسي ابو عيل فارسي. قال والباردة في الاضطرار في أبيات المحفوظة منها قول الشاعر ألم يأتيك الأنباء تنمي بما لاقت لبون بن زياد بما لاقت هنا ألباء كثائدة تنمي ما لاقت يعني تخبر ما لاقت لبون بن زياد قال وتنمي تبلغ وتخبر واللبن النقضه اللبن والبيت لقيش ابن قال وقال للآخر ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأة بأن القيس ابن تملك بيقرة ابن تملك بيقرة ألا هل والحوادث قمه كثيره بان امراه القيس ابن تملكه بين قرا ابن تملك اي ان ابوه كان اسمه ملك كان من الملوك فقال تملك وهذا اسئل الله جاء على ماذا على وزن فعل تفعيل جاء على وزن الفعل فيه العالمين فيه وزن فعل قال بيقراء معنى بيقراء هلك وفيعلى فيعلى بتقديم الله أليا على العين فيعلى لم ترد في لغه العرب إلا بأربع كلمات الأول بيقراء معنى هلك وهذا شاهده والثاني هيمنه ومنها صلى الله المهيمن والثالثه السيطره منه ما انت عليه من مسيطر والهيمنه بيقرا والسيطره وبقي احد لغه العرب وهي بيطره بيطره دابه اذا شق بطنها او احد اعضائها للعلاج هو البيطار معالغ الدواب قال بأن امرأة القيس أي اتها أن امرأة أن أن القيس اتاها أن امرأ القيس فهنا اتت في فاعل اتت اقترات في فاعل اتت اقترات في فاعل اتت لان اتت اتا فعل عل والها مفعول أين الفاعل أن امرأ القيس بن تملك بيقرة يعني هلاك هلاك من هلاك يعني ألا هل أتاه هلاك هلاكو هلاك هلاك هلاك هلاك أو بيقرته امرأ القيس بن تملك والحوادث جمته هذا المعنى قالوا بيقرة ترك الخمر فواعيه ولم يدري اين يسلك وصاب باقارب معنى هلك وهذه قالها لما ذهب الى بلاد الترك واهدى له ملك انقره درع مسحومه فلبسها فتقرح جسمه وهلك هلك في هذه الدرع هلك في هذه الدلع والله المستعان هلك في هذه الدلع بين قرابه معنى هلك ولا مانع من وجود التوسع في اللغه ممنوع يعني موجود قال وقال الاخر مهمالي الليلة مهمالية أو وسرباليه الطية وسربالية. السهل ماذا؟ آه الطية أو هنا القلب ما هي؟ هذا. أو دابين الطية قالوا وفي بعض هذه الأبيات احتمال والقائل مهمالي الليلة مهمالية أو داب نطعية القائل هو عمر وجمه القط قال الثاني يعني من ماضي جاءت الباء الأول فاعل وأقسم جساء الفاعل ثلاثة لها زماعة وقائزة في الاختيار وحاصل في ماذا في الاضطرار لازم في الاضطرار والد في الاضطرار قال الثاني مفعول زيادتها معه غير مقيسة مع كثرتها نحوها تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى تلقوا وقولنا يعني زيادة لولا نقول صلى وماذا تأكيد في القرآن نقول صلى قالوا هزو إليك بجذع النقلة هزو إليك بقدع النقلة لكن أوتي بالله هو نصله وتوكيد أي توكيد للمعنى توكيد للمعنى وهي ماذا؟ يعني التنبيه على فعل السبب وإن كان تناول السبب على ضعف فامرأة أهل المخاض كيف تستطيع تهز قذع نخلة؟ وهي يعني هي غاية الألم وجسمها مجروح مفاصلها موجعه مؤلمة لا يمكن لكن هذا سبب وكرامة سبب وكرامة هذا قصة مريم فيها تنبيه للعباد. قصة مريم أنها تنبه للعباد انهم ما لا يفعلون يأخذون بالاسباب وأن الله سبحانه وتعالى بأيديه كل خير حزت مريم واخذت بالسبب فقط فتساقطت عليها الرطب أخذت بالسبب فتساقط عليها الرطب طيب هذا هو. طيب قال بكذع النخلة قال فليمدد بسبب يمدد سببا قال ومن يرد فيه بالحاد يرد فيه الحادا قال ابن كثير وكثرت زيادتها في مفعول عرفه وشبهه وكثرت زيادتها في مفعول عرفه وشبهه هذا نص من ابن مالك قال ابن مالك وكثرتها وكثرت زيادتها في مفعول عرفها وشبهها يعني من افعال العلم والدرايه وقلت زيادتها في مفعول ذي مفعولين يعني في الفعل الناصب لا للمفعولين في مفعول الفعل الناصب للمفعولين كقول حسان تبلت فؤادك في المنام خريده تسقط ذكيعه بباري الجنب الشاهد باردا ببارد اي باردا بسام قال من شواهد زيادتها مع المفعول طيب وهذا قالها حسان حسان الثابت رضي الله عنه وتبلت اصحابه الخليدان فتاه بك الخفر المستتر قال من شاهد زيادتها مع النحول يقول الشاعر نحن بني ضبطه اصحاب الفلق نضرب بالسيف ونرقب بالفرج قال هارون فرج يعني فرج الخرجه قال وأبيات وابيات اخرى في ابيات اخرى لا فائدة في التطويل بانشادها لشهرتها في كتب النحو وهي بعضها احتمال قال وقوله هو اصحاب أصحاب الفلك ان نصر قالوا المختار أن ما أمكن تخرجه على غير الزيادة لا يحكم بالزيادة لا يحكم عليه بزيادة وتخريج كثير من هذه الشواهد يمكن على التضمين أو حدث النحول أخرج عليها قوله تعالى وثقوا بأيديكم من التهلكة فقيل لا ثقوا وضمن مع لا تفضو وقيل هذا هالنحول هذا المفعول والبال السابية أي لا تقوى أنفسكم بسبب كما تقول لا تفسد حالك برأيك ساب رأيك الفاسد وتصورك الكاسد قاله المبرد واختلف في سيادتها في مفعول كفا في قوله فكفى بنا فضل على من غيرنا حب النبي محمد إيانا كفى بنا صرح كفانا والبيت لك يا ابن مالك وقيل لحسان وقيل عبد الله بن راحه وقيل لبشير بن عبد الرحمن قال فقيل بالبيت هي زائدة هي زائدة مع المفعول ورده نوع العافية وقال هي داخلة على فاعل كفى وحب النبي بدل اشتمال من الضمير على الموضع وعلى هذا حول بعضهم قول ابوها قول عبد الطيب قال بالطيب طيب متحبي ابي هو مدام محمد عبد الرحمن اشويلي من اشويلي ايضا بلده في الاندلس قال وعلى هذا حمل بعضهم قال بالطيب طيب كهب جسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني لولا مخاطبتي اياك لم ترني شاهدكها بقسم قال الثالث امتدى نحن بحسبك زيد بهذا مثلا مثل الزمخشري مثل وغيره ومثله ابن مالك بقوله بحسبك حديث وقال في بحسبك زيد الا أقود أن يكون زيد امتدى بحسبك خبر مقدم فإن حسب من الأسماء التي لا تعرفها الإضافة قال ابن يعيش له كتاب الشهون شرح الفصل. قال ابن يعيش ولا نعلم بعض النسخ ولا ولا يعلم. قال ولا نعلم مبتدا دخل على عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا الحرف. مبتدا دخل عليه حرف الجر في الإي في الإيجاب وفي الإثبات غير هذا الحرف يعني غير قول العرب بحسبك كذا قال قلت جعل بعض المتاخرين الباب في قوله في قولهم كيف بك وكيف بنا زائدا مع المبتدا والاصل كيف انت وكيف نحن قال الرابع الخبر وزيادتها في الخبر ضربان مقيسه وغير مقيسه والمقيسه في خبر ليس وما اختها يعني الحروف المسبحه بليس نحو ليس الله بكاف العبد وما ربك بظلام للعبيد وفي زيادتها بعد ما تاميم خلاف منع الفارس الجمخشري والصحيح الجواز لسماعه في أشعار ابن تميم وقد وردت زيادتها في خبر لا أخت ليس في قول سواد بن قارب وكل شفاع وكل شفيعا يوم شفاعة بموال فتيل عن سواد بن قاربي الساهر بمغنن أنه قال لا ذو شفاعة هذه لا تميميه ولا تميمية فبعدها مفتدى ماذا؟ خبر لا تعمل شيء ومن الطرف التي ذكروها أن رجلا قيل له ماذا؟ اذكر سمكه قال ما قصر المحب حرام فنظمها بعضهم فقال ماذا؟ وما هفف الأعطاء فقلت له انتسب فأجاب ما قصر المحب حرام ما قصر المحب حراما؟ يعني أنا تميمي. يعني لو كان الحجازي ماذا سيقول؟ ما قصر المحب حراما؟ سيجعله تعمل عمل ليس. لكنه أجاب بعمل ما. أنا أنا من هؤلاء الناس. أنا من تميم. أنا تميمي. هذه لغتي. قال في خبر فعل ناسخ من فيه. خبر فعل ما ناسخ من فيه. يعني وأشهر ما ورد في كان يعني كان المنفيه بلم خبر كان المنفيه خبر كان بلفظ المضارع المبدوء بلم الم... المنفي بلم خبر مضارع كان المنفي بلم و بدوء بهمزه قال وان مده الايدي الى الزاد لم اكن اعجلهم اذا اقشع القوم اعجلوا إذ هنا تعليليه اي لان وهذه من ابيات الشنفره وهذه من ابيات الشنفره وهي من لاميه العرب من لاميه العرب للشنفره وهي لاميه جميله جدا من عيون الشعر العربي وعلى وظاهر كلام بعضهم ان هذا يجوز القياس عليه وغير المقيسه وغير وغير المقيسه في مواضع كثيره كزيادتها بعد هل في قوله الا هل الا هل عيش لذيذ بدائم قال الفرزدق يهجو آخر يقول اذا قلولا عليها اقرنت أله الأخ عائش الذي لهم الشاعر شاعر ماذا بدائمي انظر زيد قال ونذرت زيادتها في الخبر المنجم أما ثبت كقول الشاعر فلا تطمع بيت اللعنه فيها ومنعكها بشيء مستطاع يستطاع أي منعكها شيء استطاع. قال فيه احتمال، وقال الأقصى إن الباء زائده في قوله جزاء سيئة بمثلها. ولولا أن يكون الجهل مجرد خبرا والباء متعلق بالاستقرار. الخامس النفس العين في باب التوكيد يقال جاء زيد بنسيها بعينه، والاصل جاء زيد النفسه وعينه. السادس الحال المنفيه لأنها شبيهة بالخبر ذكر هذا ابن مالك استدل بقول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب سعيد بن النسيب منتهاها يقول أي ركاب منتهاها سعيد بن النسيب ما رجعت خائبة ما رجعت خائبة والقال هو القحيف الحو على قيله حكيم وسيب متها نعم حكيم سبق لسان سعيد لا حكيم قالوا وقولوا وقول الآخر كان دعيته كان دعيته الى بأساء, إلى بأساء داهمة بعثاء سنعصر فمن بعث بمزود ولا وكل سهل ماذا مزعودا ولا وكلا وعلى واعترض بأنه لحكة البيتين لقاس كون الباب فيهم الحال والمعنى فما رجعت بحاجه خائبة وفمن بعثت بشخص مذؤودا يعني بذلك نفسه ويكون من باب التقرير اين تقدم معنا صفحه 48 واربعين تقدم معنا التجريد وهذا فهذا تمام الكلام على باب القر وقد نظمت معانيها في هاتين البيتين ما هو لدينا ضمانه قرادي قال بالبايع الصق واستعن او عدي او اقسم وبعض او فزد او عللي وآتي بمعنى, مع وفي واتي بمعنى مع وفي وعلى وعن واتت بمعنى مع وفي وعلى وعن واتت بمعنى مع وفي وعلى وعن وبها فعوض انتشا او ابدلي بالباي الصق واستعن او عد او او عدي او او عدي يعني التعليه بالباي الصق هذا الإنصاق واستعن الاستعانه او عدي التعليه او اقسم القسم وباع التبعيد وهو نادر او فزد زيادته في سته مواضع او عللي يعني اجعلها تعليليه فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم ادخل على سبب الفعل واتت بمعنى مع بعث البيت باثاثه هي مع اثاثه قال وفي الا لوطن نكيناهم بسحر اي في. في سحر قال وعلى على يعني بها بمعنى عليها قال وعن أسأل بها خبيرة عنهم قال وابيها فعوض التعويض بعت كذا بكذا انت تشاء وأبزجي أسأل بعت درهم بدرهم طيب بعت درهم درهم بدرهم قال ثلاثة هذا إن شاء الله هذا الصلاة باذن الله أزاكم الله